حكيم، وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلم نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه عرف بعضه بعضه قال نبان العليم الخبير إرته با الى الله فقد صارت قلوبكما وان تظاهر علي فان الله هو مولاه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه ان تلقكن ان يبدلهم ازواجا يبدله ازواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات ثائبات عابدات سائحات ثيبات ثيبات يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها النار نارا وقودها 109. عليها ملائكة شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نرا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجذون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجذون ما كنتم تعملون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 يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يوم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 ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين